إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 أما بعد أيها الناس من أصول ديننا وعقيدتنا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم وتعظيمهم وإجلالهم والذب عن أعراضهم وعدم الخوض فيهم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 وحذر صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيهم والطعن في دينهم أو أمانتهم أو عفتهم أو إخلاصهم أو عدلهم أو في كل ما ينقص من قدرهم ويفتح الباب أمام الخبثاء للوقوع فيهم في حديث عبد الله بن مغفل بن المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي أي لا تتخذوهم هدفا تقعون فيهم وتتبعون مساوئا قد يكونوا وقعوا فيها فليسوا بمعصومين ولا تتخذوا ما وقع بينهم من الفتنة سبيلا للتنقيص من قدرهم أو لازدرائي بفضلائهم وكبرائهم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ الله فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ الله تبارك وتعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه فضيلتهم ظاهرة ومناقبهم منتشرة لأعداء الدين والسنة كاسرة قال رب العالمين محمد رسول الله والذين معه صحابته ووزراؤه وأتباعه أسياد الورى وخير الناس بعد النبي المصطفى محمد رسول الله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 لا في التوراة ولا في الإنجيل من أتباع الأنبياء من قبل النبي المصطفى الجليل صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفر رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله من سب أصحابي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 ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في فضل أصحاب رسول الله من الآيات والأحاديث يدخل فيه حتما ويكون منهم لزاما خال المؤمنين معاوية ومن سب معاوية فأمه هاوية وهو في الآخرة في داهية ومن تقرب مع من يسب معاوية فهو إلى الهلاك والهاوية خالوا المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ابن قيم رحمة الله تعالى عليه فما صح عنده في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله تعالى عنه داخل فيه روى الإمام الترمذي في سننه في فضائل معاوية أنه لما تولى أمر الناس كانت نفوسهم لا تزال مشتعلة بعدما جرى وقدر رب العالمين من الفتنة بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقالوا كيف يتولى معاوية وفي الناس من هو خير منه مثل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما قال أمير وهو أحد أصحاب رسول الله لا تذكروه إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني وزاد الآجري في كتاب الشريعة قائلا اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به ولا تعذبه فهذه شهادة رسول الله لمهاوية خال المؤمنين بأنه من أهل الجنة ألا شاهد وجوه من يقع في خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب ونقل الحافظ المزيد في تهذيب الكمال أن الإمام النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله سئل عن معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الإسلام كدار له باب باب الاسلام الصحابة فمن اذا الصحابة انما اراد الاسلام كمن نخر البر انما يريد دخول الدار فباب الاسلام الصحابة فمن اذا الصحابة انما اراد الاسلام ومن اراد معاوية انما اراد الصحابة قال الامام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المنار المنيف وكل حديث ورد في ذم معاوية أو الطعن فيه فهو كذب عليه وافتراء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهد له ابن عباس حبر القمة وترجمان القرآن بأنه إمام وفقيه قال لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحده قال أصاب إنه فقيه رواه البخاري وعن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام أي زوج عبادة رضي الله تعالى عن الجميع قال عمير فحدثتنا أم حرام أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأمل هذا الحديث أول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا يعني وجبت لهم الجنة أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا يعني أوجب رب العالمين لهم الجنة بهذا الجهاد في سبيل الله فقالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال نعم أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال لا قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية ولولده يزيد على ما فعل لماذا؟ قال لأن أول جيش ركب البحر كان فيه معاوية وأول جيش غزا قيصر كان فيه يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عبد الله بن المبارك أيهم أفضل معاوية ابن أبي سفيان أم عمر ابن عبد العزيز فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز بألف مرة صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا ولك الحمد فماذا بعد هذا وعن الجراح المصلي قال سمعت رجلا يسأل المعافى ابن عمران فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أربعة فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معاوية رضي الله تعالى عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل هذا كله في مناقب معاوية رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. معاوية عندنا محنة أي فتنة بمعنى قال فمن رأيناه ينظر إليه شسرة أي من رأيناه ينظر إلى معاوية تنقصا واحتقارا وازدراء اتهمناه على القوم أي اتهمناه على الصحابة كما ذكرت لك فالصحابة هم باب الإسلام فمن أذاهم فإنما أراد الإسلام ومعاوية هو باب الصحابة فمن أذاه وأراده إنما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع ابن نافع الحلبي معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه وعن عبد الملك الميموني قال قلت لأحمد بن حمدل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي قال بلى قلت وهذه لمعاوية قال نعم له صهر ونسب قال وسميت أحمد بن حمدل يقول ما لهم ولمعاوية إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد معه حنينة وشهد اليمامة وشارك في قتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة هو كاتب الوحي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين قال نعم معاوية أخو أم حبيبة حبيبة رسول الله وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها وعن أخيها فمعاوية صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابي وأخته صحابية وأخوه صحابي وأخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فما للقوم ولخول المؤمنين يقرون فيه ويتهمونه في أمانته وعفته وإخلاصه وورعه رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين عن إبراهيم الحربي قال كنت سمعت أبا عبد الله ورجل يسأله يعني أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما يأكل ما فقال أبو عبد الله لا تأكل معه يعني من ينتقص معاوية ويقع فيه لا تجلس ولا تأكل معه هذا منهج علماء الأم فما بالك إذا قلت أن من يقع فيه معاوية سيد وإمام وشهيد إذا كان من يقع فيه لا يجوز لك أن تأكله ولا أن تجالسه ولا أن تشربه هذا قول أئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال هارون الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين فغضب الإمام أحمد وقال مع اعتراضهم يجفون حتى يتوبوا أي يقاطعون ولا يتعاملوا معهم لا ببيع ولا بشراء ولا بأي نوع من المعاملة حتى يتوبوا من الوقوع في خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أربعة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية لم يكن بالضيق الحصر وعن قبيس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع قال صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطل جهلا ولا أبعد أناثا من وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي معاوية والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه فهنيئا لك يا خال المؤمنين وهنيئا لك أيها الصحابي المقدام الشجاع النبيل قال ابن قتيبة راويا عن عطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما مر بنا نعي معاوية يعني لما مات معاوية قمنا فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا ومعه أضياف عنده يأكلون فأخبرناه الخبر فقال ابن عباس للغلام ارفع الطعام ثم سكن ساعة ثم قال جبل تزعزع ثم مال كلكلة أما والله ما كان كمن قبله ولكن لن يكون بعده مثله قال شيخ الإسلام اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوه وهو أول الملوك وملكه بنص كلام رسول الله كان ملكا ورحمة قال الذهبي في السير عن معاوية هو أمير المؤمنين ملك الإسلام من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم قال ابن كثير وأجمعت الرعاية على بيعته فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة حتى وفاته والجهاد في بلاد العدو قائم وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو جاء الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين معاوية فقال مرحبا بابن رسول الله وأهله ويأمر له مئة ألف ويوقع عبد الله ابن الزبير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مرحبا بابن عم رسول الله وابن حواريه ويأمر له بمئة ألف فمعاوية كان يجل آل البيت وكان يجل وكان يجل أبناء رسول الله من ابنته وكان يعظم قرابة رسول الله ما يدعيه الكذبة الأشرار من الطعن فيه كذبا وزورا وبهتارا من هذا التاريخ المزوري المكذب الذي يردد اليوم وينخدع به من ينخدع من المسلمين هداهم الله ذكر العجري عن الزوري قال لما قتل علي ابن أبي طالب وجاء الحسن ابن علي ربي الله تعالى عنهما الى معاوية فقال له معاوية قال للحسن ابن علي لو لم يكن لك فضل على يزيد يعني يزيد ولده لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك من قريش لكان لك عليه فضل يعني لو لم يكن للحسن ابن علي من قبب إلا أن أمه من قريش لكان هذا يكفيه فطلا على يزيد ولده رضي الله تعالى عن الصحابة ثم قال معاويا فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد لما سأله رجل لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصبا كما يردد الكذبة والغششة والخاله فقال أبو عبد الله هذا قول سوء رديء هؤلاء يجانبون ولا وليجالسون ونبين أمرهم للناس ألا نبين أمر من يقع في أمير المؤمنين معاوية للناس درعا للفتنة كما يزعم والأمر يشار يوما بعد يوم هذا كلام الآئمة أن نحن على طريقتهم أن نحن على غير طريقتهم قال الربيع ابن نافع الحلبي معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل ستر صحابة رسول الله تجرأ على ما وراءه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أما زهده وورعه ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن علي ابن أبي حملة قال يروي عن أبي رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع وقال أحد شيوخ الإمام الأوسعي رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا أي على دابته وعليه قميص مرقوع الجيب ويسير في أسواق دمشق هذا خال المؤمنين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الفضائر ملح ولو من المنزلة الكريمة والدرجات السامية ما ذكرته لكم مما هو واضح بي أليس من الغيرة على الدين والعقيدة أن ندافع عنه وأن ننشر محاسنه وأن نذكر فضائله وأن لا نقع فيه وأن لا نصدق ما يقال عنه من الكذب من مساوئه أليس إذا اعتدى رجل على أخيك ابن أمك وابيك؟ في أمر من أمير الدنيا تقاطع لأنه اعتدى على أخيك فما بالك في من يعتدي على خال المؤمنين وعلى صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتودد إليه وتلقبه بأنه شهيد وأنه إمام وأنه عالم إلى غير ذلك اللهم سلم سلمنا يا ربي على الإيماء وثبتنا على التوحيد وثبتنا على العقيدة فإن لأن أصحاب رسول الله من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش فهم خير الناس قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعترفوا رضي الله تعالى عنه بفضيلتي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له يا معاوية لم تنازع علي؟ أي فيما جرى بينهم من الفتنة التي فيها من الكذب والزور ما لا يسع المجال لبيانه وتوضيح في مثل هذا المقام وعلي لم يكن ينازع ومعاوية لم يكن ينازع عليا، ولم يكن يقاتله على الملك وإنما فتنة واجتهاد بين صحابين جليين علي كان على الحق فله أجرا ومعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وفضائله مشهورة ومذكورة قيل له أنت تنازع علياً هل أنت مثلهم؟ فقال رضي الله تعالى عنه لا والله إني لا أعلم أن عليا أفضل مني وإنه لا أحق بالأمر مني ولما سئل الإمام أحمد عن رجل يتكلم فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضائهم فأعرض عنه الإمام أحمد فقيل يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم فقال الإمام أحمد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فاعرفوا لصحابة رسول الله قدرهم واعرفوا لخال المؤمنين معاوية قدره وإياكم من الوقوع فيه أو في أمه أو في أبيه أو في أخته أو في أخيه فإن له صحرا لرسول الله وإنه لو نسبا مع رسول الله وإنه من الصحابة السابقين أي قبل التابعين فإياكم إياكم من أن يكون في قلوبكم شيء على صحابة رسول الله عام وعلى مثل هذا الصحبي خاصة فبتن الله وإياكم على التوحيد والسنة والسلامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم أستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وإذا رأيت الرجل يقول عن معاوية وعمر بن العاص أنه غشاش وأنه خائن وأنه غادر وأنه كذاب وأنه موصوف بكل صفة وضيعة رذيلة فماذا نقول فيه؟ وهذا موجود ومنشوء ويطبع إلى يوم الناس هذا ونحن نقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، فاتهمه على الإسلام. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسب أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة. وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم. ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأذيبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن ثاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع فإن مقام الصحابة عظيم وقدرهم كبير عند الله وعند رسول الله وعند سلف الأمة الصادقين الذين صفت قلوبهم وسلمت نفوسهم من الغل والحقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام السرخسي رحمه الله فمن طعن فيهم أي طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب وإذا رأيت الرجل يقول ومعاوية يعني قال المؤمنين هو ابن هند وهند نعم كانت على الكفر هي وزوجها وفعلت ما فعلت لكنها اسلمت وتابت وصادقت في اسلامها ونالت شرفا لا يوزن بشرف اهل الدنيا من بعد رسول الله وهو شرف النظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي به مؤمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما يروى بأنها بخرت بطن حمزة وأخذت كبده فما ضغته فهي قصة لا تصح وإنما يروجها الكذبة حتى يشوه معاوية ويشوه أبا سفيان ويشوه هند أمة معاوية ثم بعد ذلك طعنوا بيار ذلك في أمهات المؤمنين كما هو معروف فيأتي كاتب يقال عنه أديب وإمام وشهيد. فيقول في كتاب المطبوع إلى يوم الناس هذا وصورته تطبع على عملة من عملة دولة إيران إلى يوم الناس هذا يقوله ومعاوية هو ابن هند التي جاءت تمضغ في كبدي حمزة كاللبؤة كاللبؤة أتعرفونها؟ إن العبد لا يستحي من ذكرها أي هذا عن صحابية؟ أي هذا عن أم خال المؤمنين؟ اللهم إنا نبرأ إليك يا رب لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب سلمنا يا رب لا تعقبنا بذنوب السفهاء منا أختم بما قاله أبو زرعة الرازي الإمام في الجرح والتعديل إمام علم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى فإنهم زنادق هذا الحق الذي ندين به ولن نكف ولن نمل عن بيانه وعن إشاعته وإظهاره وإعلانه ولو كلفنا ما يكلفنا ذلك من التشنيع والتشهير وتنفير الناس عنا كذبا فإن أمرنا في الآخرة إلى رب العالمين وليقل من يقول ما يقول ولكن في بلاد السنة تفتح قنوات يقال عنها بأنها قنوات سنية وسلفية يستضاف فيها أقوام يطعنون في معاوية ويقال عن هؤلاء بأنهم علماء وعندما نبين حقيقة الأمر يقولون تتبعون زلات العلماء وهل عالم يطعن في صحاب رسول الله وهل عالم يطعن في خال المؤمنين الحق أبلج والباطل لجلج إلا تنصر السنة والدين فإنكم إلى الخراب سائرون وإن نصرتم السنة والدين فإن الله رافيع قدركم وحافظكم في ذرياتكم وإن ساغدتم عن المشنعين والكذابين الذين يفترون على عباد الله بغير الحجة والبينة والدليل فإني أبرى إلى الله مما لا يغضب لصحابة رسول الله وإني أعلنها من فوق هذا المنبر براءة وليكن ما يكون بعدها فإن بيانا حق حتى ولو ذهبت النفس التي هي أحب إلى العبد منا من كل شيء، فالله لو كان الحب الذي أراده رب العالمين في صخرة صماء لا يصل إليها هوا ولا ما ولا يدري عن حالها أحد من دوله. الهوى، وأراد أهل الباطل وأعداؤه الأصفياء والأنقياء أن يكتموها. فإن الله منفذها ومظهرها كما يخرج الحبة من ظلمات الأرض بلا سبب فالحق والله لو كان في صخرة صماء حيث لا ماء ولا هواء ولا يصل إليها شيء إلا أنتبه الله وأظهرها الله في الحياة أو بعد الممات يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداة ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ألا قد بلغت اللهم فأشهد ألا قد بلغت اللهم فأشهد ألا قد بلغت اللهم فأشهد اللهم, اللهم إني أبرأ إليك ممن يطعن في رسول الله وأبرأ إليك ممن يطعن في زوجات رسول الله وأبرأ إليك ممن يطعن في أصحاب رسول الله وأبرأ إليك ممن يطعن في خال المؤمنين معاوية اللهم إني أبرأ إليك منه ومن من يحالفه ومن من يذب عنهم ومن من يبرر التقارب معهم في بلاد المسلمين وإنا لله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 صلي على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعدائك أعداء الملة والدين وانصر إبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين اللهم كل إخواننا المظلومين المطهرين في سوريا في العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي سائر البلاد والأوطان اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم عجل لهم بالعافية والدوات اللهم ارفع عن مصرنا وسائر امصار المسلمين ما نزل بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا امننا واحفظ علينا استقرارنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم وافق جميع ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير تدلهم عليه اللهم صرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق حكيما وولي أمرنا لاتباع منهج الأنبياء والمرسلين واستعيلي على طريق السلب الصالحين اللهم قم به السنة وازح به البدعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهده واهدي به اللهم اهده واهدي به اللهم اهده واهدي به والهمه رجدة وقه شر نفسه وقه شر مؤيده وشر معارضه يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلادنا من الفتن ظهر منها ومبطن وجعلنا جماعة واحدة وامة واحدة وحزبا واحدة خلف إمام عادل يحكم بكتابك وبسنة نبيك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعدابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين وتول عنهم حتى حين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبع بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله